الشديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاء أولاد ذاك في ظلال بعيد وما أرسلنا بالرسول إلا بنسان قومه ليبين لهم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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوهُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَّا أَنْجَاهُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوُو الْعَذَابِ وَيُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ مَا يَسْتَحِيُّونَ لِسَذَأَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَادَ أُمِّ رَبِّكُمْ عَمِيدٌ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 ألم يأتكم نبء الذين من قبلكم قوم من وحى وعاد وتبود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسولون بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا وقالوا إنك كفرنا بما أرسلت به وإنا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفلا يشك فاطر السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباذا الا تاتونا بسلطان فاتونا بسلطان مبين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 فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبال عنيد من وراء جهنم ويسقى مما يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائي عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون من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 نا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدنا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من نحي؟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 انفسكم ولو مو انفسكم ما انا بمصرخكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَاءُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّةً فِيهَا سَلَامٌ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 الناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جت الثم فوق الأرض ما لها بالقرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الضالين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 قل تمتعوه فإن بصيركم إلى النار قل إعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفقوا مما رزقناهم ويُنفقوا مما رزقناهم سرّاً وعلاقاً يا من قبل أي يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزق لكم وسخر لكم الفلك لتجلي في البحر بأمره.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 ربنا إني أسكنت من دريتي بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكون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 الدريتي ربنا وتقبَلْ دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبَ الله غافلاً عن ما يعمل الظالمون ولا تحسبَ الله غافلاً عن يعمل الظالمون إنما يؤخرهم لأومن تشخص فيه الأبصار إنما يؤخرهم لأومن تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله غافلا عن يعمل الظالمون إن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 فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع رسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل بالكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أن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 فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ بُخِلَ فَوْعَدِهِ رَسُولًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سراب من قطران وتغشا وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ هذا بلاغ هذا بلاغ للناس ولل دَم أنما وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَٰهُ واحد